أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة شهور واعلمون كم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء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 ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا من يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سامرون كانوا يعملون لا يرجون في مؤمن إلا هو ولا ذنبا واولا 117. وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 119. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم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 وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله أحق أن تخشوه إِن كنتم مؤمنين قاتلون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 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله وأؤمن لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأوفسهم أعظم درجة عند الله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 تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فَأُولَئِكَ هم الظلمين أزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وأموال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 وَأَنزَلَ جُنودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَا مَن يَشَاءُ وَ الخُفُرُ الرَّحيمُ يا أيها الذين آمنوا إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ أما المشركون نجسوا فلا يقارب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء.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 الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم يريدون الله بأفواههم ويأبى الله فِرعون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا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 فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إِنَّ عِدَّةَ الشهور عند الله اثنى عشر شهرا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 فسكم وقاتلوا المشرِّكين كاففا كما يقاتلونكم كاففا واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارديت بالحياه الدنيا من الاخره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 نصروه فقد نصرهم الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ في الغار اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 وجعل كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خفافا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا عَذِنْتَ لَهُمْ فَصَلَّىٰ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَجًّا يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين اِن تصبك حسنة تسؤهم وَاِن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصوا لبنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده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 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا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 قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنْ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 فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن وخير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ليرضوكم وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مؤمنين أَن يعلمون كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا وَرَسُولًا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 إِنَّ عَفْوَ اللَّهِ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ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 أصروا ألم يأتهم نبء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم براءم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين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 الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان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 فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْطَاهُم نِّفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَرَجَاءَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن, وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنبوا كفروا في الحق قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 القعود اول مره فقعودوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم ما ات ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 118. وقالت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كول الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا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 يَحْلِفُونَ لَكُم لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَهُ وَنِفَاقُهُ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا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 والله سميع عليم ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ألم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كَرُوا الله لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا, ولو كانوا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 أَذَلَّ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التواب الرَّحِيمُ يَا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضماؤ ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا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 ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفروا كافا لا نثر لفرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا وجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين الكفار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم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 صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم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 قل حسبي الله لا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم